بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين الله اكبر اللهم صل على محمد اجاب بعض الاشاعره عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا ان يتعلق به الامر وفي كونه قبيحاً أن يتعلق به النهي والأمر والنهي حسب لحسب الفرض ثابتان وجدانا ولا حاجة إلى فرض ثقوة مدح أو ذم من الشارع كان الكلام في الدرس الماضي في بيان دبلة العقلية على كون الحطم والطبحين من الأمور العقلية تكلمنا في الدليل الأول وحاصل هذا الدليل الاول ثاني الأول وحاطل هذا الدليل الاول ان الحسن والقبح لو كانا شرعيين فلن يثبتا حتى من الشارع وقلنا وكان المصنف تكلم المصنف عن هذا وعن إشكالات الاشعر اجاب على اشكال الأشعال ثم تكلّد في الدليل الرابع أو الثاني بالنسبة للعدل وهو اخر الأدلة <تصفيق> لا نشتبه الدليل الأول كان أن كل عاقلة الدليل الأول أن كل عاقلة يحكم بحسب العادل وقبح الظن وإن لم يكن هذا العاقل متشرعاً ملتزماً بشريعة من الشرائع كان الأول الثاني ما نحن بصدد اثمان بيانه اليوم قلنا بالأمن للعزل أنه يقول لو كان الحسن والقبح شرعيين لما تذكى حتى كان من الشارع، وكان المفنف هنا صور ملازمة بين كون الحسن والقبح شرعيين وبين عدم كونهما شرعيين، فلا بد أن يكونا عقليين وتصوير الملازمه بيننا بالامس التصوير الأول لهذه الملازمة. وهو أن يقال هكذا أن الحسن والقبح لو لم يكنا عقليين بل هما شرعيان كما يدعي الأشعرين نقولنا له الفعل به لا يكون حسنا إلا بعد إثبات أمرين بعد إثبات أولا الامر به ان الشارع يأمر به، وثانيا ان يمدح عليه نزاعنا معكم اين نزاعنا اين مو في ان الشارع يأمر او لا نزاعنا في المدح والزام الحسن والقبح فاذا كان الحسن والقبح شرعيين هذا يعني اننا نحتاج إلى إثبات شيئين أمرين الأول أن الشارع يمر بالفعل وهذا ثابت الشارع اوامر لكن كيف أعرف أن هذا حسب اللي أمر قبل الشارع فنحتاج أن يمدح الشارع الفاعل لهذا الأمر هذا واحد هو السؤال الاول طرحناه بالأمر كيف أعرف ان الشارع يجب عليه ان يمدح وان يذم من يحكم بهذه الكليه من يحكم بهذه القاعده ان الشارع يجب عليه ان يمدح فاعل الحسن وان يذم فاعل القبيح من يحكم بخالق العقل الذي يحكم ثم على فرض قلنا ان الشارع سلام عليكم مدح أن الشارع مدح فاعل الحسن ودم فاعل القبيح سلمنا بهذا من يقول من يقول أن الشارع صادق في مدحه من يقول بهذا إذن لابد أن نرجع إلى العقل لأن الشارع سلمنا مدح من يقول الشارع لا يكذب من يقول الشارع لا يمزح من يقول الشارع لا يستهزئ بالمكلف من يقول الشارع إذن نحتاج أن نثبت مقدمة قبل هذا وهذه المقدمات هي أن الشارع هو أن الشارع معصوم منزه لا يكذب لا يسخر لا يستهزئ لا يمزح بالمثلث فهذه لا يكذب لا يسخر لا يمزح بنفتها العقل فإذا رجعنا إلى العقل مرة أخر. هذا كان التصوير الأول درسنا من الآن ولكن قد يرد على هذا التصوير قد يقول الأشعري أيها العزيز لا نحتاج إلى كل هذه الاطاله لإثبات الحسن والقبح في الأفعال لا نحتاج إلى كل هذه المقدمات ولا نحتاج إلى كل هذه الإثباتات يكفينا يكفينا أن الشارع يأمر فيكون المأمر بيحذب ويكفينا أن الشارع ينهى ويكون هل من ذي عن قبله يكفينا ما نحتاج بعض الشارع يأمر اولا ثم يمدح على الفعل لا نحتاج الى المدح ليس باطل الحسن بل يكفينا امر الشارع ونهي الشارع الاشكال واضح الاشكال واضح المصرح يقول هذا الجواب غير كان. وايضا انا لا افضل الملازمه اقرا التصوير الاول ذلك هي تصوير ثاني لماذا يقول لان دليل الاشعري نوع من المصادره على المطلوب معنى المصادره واضح معنى المصادرة أن يجعل المتكلمون أن يجعل المتكلمون محل النزاع دليلا على صحه ومزعى من باب المثال نحن نقول أن الله واحد <تصفيق> نحن نقول أن الله واحد قم يقول قائل ما الدليل؟ أقول الله واحد قولي الله واحد هذا مصادر هذا نوع مصادرة لان المستشكل قد يقول محل النزاع بيني وبينك هو هذا فكيف تجعل محل النزاع دليلا على صحه الزعم هنا الاشاعره ماذا قال قال حتى يكون الفعل حسنا نحتاج فقط الى اثبات شيء واحد هذا الشيء ان الشارع امره فقط ولا نحتاج إلى أن يمدح الشارع الفاعل على ما لا يفسق الأمر فإذا أمر الشارع بشيء حسنا المصنف يقول هذا أول الكلام هذا أول الكلام محل النزاع بيننا وبينكم أيها في أن في الملح والدم محل النزاع بيننا وبينكم في أن العقلاء يمدعون أو لا يمدع محل النزاع بيننا وبينكم في الحسن والقبح بالمعنى الثالث الذي هو المرح والدم فكيف تقول هذا أول الكلام فكيف تقولوا لا نحتاج إلى مادح الشارع حتى يكون الفعل حسنا ويكفينا كما قلتم ويكفينا أن يأمر الشارع وأمر الشارع ثابت بالوجدان عند الجديد من يقول هذا السلام هذا أول السلام محل النزاع هنا مربط الفرس بيننا وبينكم من يقول اننا لنا بل نحن نقول نحتاج الى الملح ماذا واضح البيان لو عيده مرة ثانية هذا أول الكلام أما نجي إلى التصوير الثاني تصوير الثاني للمطنف يقول أنا لا أقبل للتصوير الأول وأرد إشكالي أشعره ولكن لتصوير خاص من المسلمين من المسلمين من من التصوير من حاصل هذا التصوير الثاني المسلمين يقول المسلمين من نحن من نتفق معكم المسلمين من على ماذا نتفق معكم على من المسلمين من المسلمين من من المسلمين من المسلمين من أمر الشارع يجب يجب ان يطاع خب سؤال يجب ان يطاع من يحكم به نحن العدليه نقول ان الحاكم يجب اطاعته هو العقل انتهى انتم تقولون الحاكم الشارع الشارع هو الذي قال تجب اطاعه الأوامر الشرعية إذا قال المولا فلي حجة صوم خمس إلى آخرين هذه كلها أوامر شرعية اطيعها الأشعر يقول وجوب الإطاعة انما كان واجبا لأن الشارع أمر يوجوب هكذا يقول ان نقول له اذا نحن نحتاج إلى أمرين هنا في المقام. نحتاج إلى أمرين. الأول أن يمر الشارع بالفعل. تقول هذا واجب عليك يكون هناك لوجوب شيء معين. الثاني حتى اطيق هذا الأمر. احتاج إلى أمر آخر يقول تجيب إطاعته هذا الأمر. ثالث يقول تجبوا طاعة هذا الأمر الصادر مني أولا لماذا تحتاج الأمرين لأن الأسعر يقول الإطاعة حكم شرعي هذا واضح خب الشارع أمر قال أقل الصلاة كتب الصيام إلى آخرين خل شرعي بالبروح فمن شرطي بالموضوع خل شرعي من يقول ان هذا الامر قادر اطاعته واجبك الاشعري يقول الشارع هو الذي حقلك وعندنا وجود اطاعه الفعل هذا شيئان مختلفان فالاشعري يقول الاطاعه حكم شرعي نحن ماذا قلنا الاطاعه حكم انتهلنا لكن الاشاعري يقول ما لي الاشاعري يقول ان الطاعه الاطاعه أن حكم شرع قبلنا جزاكم الله خيرا آمنا بهذا لكن عندنا سؤال لكم اذا نحن نحتاج الى امر امر بالفعل واحد افلا امر اخر يقول تجب طاعه هذا الامر الاول نجي لهذا هذا الأمر الثاني هذا الثاني هذا الثاني الأمر الثاني نقول لكم من يقول من يقوم تجب طاعته تجب طاعته قول الشارع تجب الاعتقام من يحكم لا لا بد أن تقول لا الأشعار لا يقول العصي الأشعار لا يقول العصي فنحتاج إلى عمر ثالث فنقول الكلام إليه فأنتم بين امرين إما أن تقولوا كما قلنا أن وجوب الإطاعة حكمون عقلي كما عرفنا أين أربعشر أو لا تقولوا شرعي فجهدوا أنفسكم لذك إشكالي كسلسون، لذك إشكال كسلسون واضح إلى ما لا أو إلى واضح لا، واضح فيكون الحسن والقح أمرين؟ لا آخر في عند الشعربي. نعم أنا نعم ما في واضح المطلبي صين انتهينا الأكثر من هذا منتهي أكثر من هذا المطلبي يقول أكثر من هذا مو فقط الحسن والقبح لو لم نقبل بكونهما عقليين لم تثبت شريعة من الشرائع السماوية لو لم نقبل أن وجوب الإطاعة حكم عقلي لم تثبت شريعة حتى شريعة نبينا صلى الله عليه وآله لو لم نقبل بأن وجوب الإطاعة حكم عقلي فلن تثبت حتى شريعة النبي صلى الله عليه وآله كيف؟ النبي يجي يقول أنا نبي أنا نبي نبي نقول له للنار قبلها فيقول نبي عن شم نبي عن شريعة شريعة عن الشريعة فيها اوامر ونواهي اتفضلوا يقول أمركم بالصلاة بالصيام بالحج بالخمر وأنهاكم عن شرب الخمر عن الغيبة عن, عن, عن, عن الآخرين نحن نقول للنبي صلى الله عليه وآله خب أمته ونهيهم، لكن من يحكم بأن نعم طاعة أمت واجبة، من يحكم بأن طاعة النبي واجبة؟ لا بد من الأشعار الحاكم هو يقول هذا أول الكلام. يقول هذا. الشارع يحكم بوجود طاعة الشارع أو النبي يقول تجب طاعة هذا أول الكلام. ثبت العرش في النقص فنا بد الى حكم عقلي او نبقى مع التسلسل ونحتاج الى دفع التسلسل ولن يدفع التسلسل فلن تثبت الشريعه من الشرع لا بد ان نرجع الى الايمان بان الطاعه الاطاعه حكمون حكمون قد يقول قال تعار الفران لماذا يصرخ ليل؟ إنها أطيعوا والأطاع حكم عقلين؟ ما نحتاج إلى حكم القرآن والروايات أطيعوا الله والرسول أطيعوا؟ مع أننا في القرآن آيات كثيرة تقول أطيعوا فالأطاع حكم شرعي نقول قرأتنا في المظفر بعد. قرأتنا في الأحكام الأرشادية والأحكام المولوية. هذا الحكم في القرآن من باب الأرشاد الرشاد إلى ماذا إلى حكم العقل قد يقرا حلمه شارب الدفن فقط من باب الاراء لا من باب المردودين احكام الطاعه في القران كلها من باب الرشاد وليس المردودين انتهى هذا المطلع بحمد الله تعالى ما ادري واضح المطلع مو واضح المطلب اعيد واضح انتهي مطلب جديد البحث عن هل العقل هل العقل يدرك الحسن والقبح ام لا نحن الى هنا بحثنا مع الاشعر بحثنا مع الاشعر ان الحسن وان وال... الأفعال عفواً أن الأفعال فيها حسن وقبح ذاتي أولى هذا أولى صحيح انتهينا الحمد لله المصنف يقول أثبتت لكم أن الأفعال فيها حسن وقبح ذاتي انتهينا هذا كان النزاع الأول إذا تذكرون الأول المطلب قلنا عندنا هنا أربعة شئلة بعضها أجلناه إلى مضاحف حجج، ذكر وبعضها نبحث الان البحث الأول مع الأشعار إن البحث الثاني مع الإخبار مع الإخبار وهو هل العقل يدرك الحسن والقبح الذاتي أم لا؟ قبلنا أن الأفعال فيها حسن وقبح ذاتي لكن العقل يدرك هذا النزاع ثاني نزاع ثاني النزاع الأول مو هذا العقل يدرك انتهينا من النزاع الاول هل أفعال فيها تلمنا. تلمنا. الافعال فيها حسن وقبح ذاتي ام لا انتهينا سؤال ثاني سلمنا سلمنا ان الافعال فيها حسن وقبح ذاتي قدرنا لكن هل العقل يدرك هذا الحسن والقبح الذاتي في الافعال ام هذا بحث مسا وهذا البحث عقد لاجل النظام على الاخباري الإخبار يقول الاخباري يقول الافعال فيها حسن وقبح ذاتي اقبل بها وان لم تكن هذه المساله مساله اصول مربوطه بالعقائد مو نظريه مو مساله اصوليه لا هذه ولا سابقتها هذا مو بحث مربوط بالاصول التخلف بحث من مقدمات من المقدمات للدخول في مساله الاصول احنا قلنا سابقا البحث هنا عقد للملازمه الخط بين حكم العاقل وحكم الشاعر لا. هنا الأخبار يقول آن يقول حتى وإن أدرك العقل أخبار حتى وإن أدرك العقل الحسنى والقبح الذاتي حتى وإن أدركهما خذ هذه العبارة تحتاج إلى شرح الأخبار يقول إلا أنني أحكم لا يجوز الاعتماد على حكم من شأه العقل هذا الكلام عند الله لا يجوز الاحمان لا يجوز الاعتماد على حكم انشاه العاقل نعم اذا كان الحكم من شأه الشارع يقول اقبل اما العقل خصوصا في الاحكام الشرعيه داري يتشدد لا يقبل دليل عقلي ابدا يقول دليلي على اصدار الاحكام الشرعيه من الاوامر والنواهي في العبادات دليلي النقل النقل كتاب وسن عقل بعد ما لا أقبل بل لا يجوز الاعتماد في الأحكام الشرعية في إثبات الأحكام الشرعية على الأحكام العقلية أو على حكم العقل واضح العبارة المصنف يقول هذه العبارة اختلط في تفسيرها شنو المقصود глубى شنو مقصود, شنو مقصود بقوله لا يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام الشرعية على حكم العقل شو معناها العباره فتروها بتفسيرات ثلاثه الاول ان الأخبار يقول, يقول انا انكر معنى العباره هذه معناها اني انكر ادراك العقل للحسن والقبح انكر العقل لا يدرك وهذا محل البحث يقول العقل لا يدرك اما هذا تفسير فلا يجوز الاعتماد على بمعنى ان العقل لا يمكنه ان يدرك حسنا او كثر هذا واحد او لا او نفكرها بطريقه ثانيه الاخبار يقول لا أقبل أن العقل يدرك، أقبل أن العقل يدرك، ولكن لا أقبل، لا أقبل لازم بين حكم العقل وحكم الشرع ما لازم؟ ليت كل ما حكم به العقل حكم به الشرع اتناصر؟ نعم كل ما يحكم به الشرع يجب أن يحكم به ولا عكس، ولا عسى كما قرأتم في ولا عسى فإذا مرجع هذا البحث لا انكارت لازم الملازمة بين حكمي، العقل يدرك لكن ما لا أقبل الملازمة بين حكمي وحكم الشارع أولا بطريق ثالث نقول العقل يدرك الحسن والفضل و موجود بين حكم العاقل وحكم الشرع ولقيل لا يجوز الاعتماد على هذا التناقض ما ادري الاعتماد على هذا التناقض من على اخر هذا الفريق الثالث مرجعه الى القول بعدم حجيه الحكم الناشئ من الدليل العقلي وبحث الحجة وعدم الحجه والمحل قسم قسم الثالث قال يقول الاخبار انا اقبل ان العقل يدرك الحسن والكبر واقبل وجود المباد لكن ما لا اقبله وجوب الاعتماد جواز الاعتماد يعني بتعبير اخر ما لا اقبله وجوب طاعه هذه البلاد وجوب طاعه الحكم الناشئ من هذه البلاد انا لا اقبل بهذا ما ادري واضح يا سيد؟ لا اقبل بهذا هذه تفاصيل هذه العبر المصنف فيجي يقول خل اخبار ايش المقصوده المعنى الاول ثاني ثالث شنو المقصود يقول البحث الثالث ما رح اتكلم فيه يعني مرجعه الى حجيه حكم العقل وعدم حجيته وهذا بحثه ليس هنا معجل واضح الشق الثاني الملازم وعدم الملازمه بحثها ياتي فرح نتكلم في الشق الاول حينما تقول لا يجوز الاعتماد على, على الاحكام الشرعيه على الديل العقل أو على حكم العقل هل تقصد أن العقل لا يدرك تنكر الإدراك للعقل أن العقل لا يدرك الحسن والقف تقصد هذا إذا كان مقصود إخباري هذا المعنى هذا غير صحيح أو نقول هذا لا معنى له أجيب لماذا يقول المطمئة لأن شنو معنى شنو معنى الحسن والقبح الذاتي شنو معنى الحسن والقبح شنو معنى الحسن والقبح كما قلنا تابقا من القضايا المشهورات صحيح والقضايا المشهورات ما هي هي التي تطابعها آراء العقلاء وذا التصديق بها بينهم هذا معناها بعث صحيح فقبولكم لوجود الحسن والقبح الذاتي نزاعنا مع الأشعار قبولكم بوجود الحسن والقبح الذاتي هو عبارة أخرى عبارة أخرى عن القول بحكم الأقنام لماذا لانه لا وجود للحسن والقبح بالمعنى الثالث يا هوب إلا الا اذا تطابقت عليه خلقه اتضح لا اعيده مره ثانيه اعيده مره ثانيه يقول للاعبار اذا كنت تقصد من عدم جواب الاعتماد على افاق الاحكام الشرعيه على ما أدى إليه العقل أو على حكم العقل، هذا مقصود، مقصود في الإنكار، إنكار أن العقل يدرك، إذا كان هذا هو المقصود، فهذا لا نقبل منك بل لا معنى لصدوره منه. لماذا؟ لأن يقول الحص والقبح بالمعنى الثالث المدح والذنب. ما معناهما الحسن والقبح جعلناهما عددناهما من القضايا المشهورات وقضايا المشهورات شنو معناها القضيه المشهوره هي التي تطابقت عليها اراء العقلاء وداعت يعني اشتهر التصديق بها بينهم بتعبير اخر القضايا المشهورات هي التي لا واقع لها دون ادراك العقلاء لها خلافا للقضايا الضروريات تذكر التي يحكم بها كل عاقل خلافا لها هنا الحسن والقبح من القضايا المشهورة يعني يحكم به العقلاء يحكم به العقلاء وحكم العقلاء يعني شد. يعني ادراكهم ادراكهم لها تراك داعش تقول هناك حسن وقبح ذاتي هذا الاقرار منك بوجود الحسن والقبح الذاتي اقرار منك بادراك العقلاء لها لان الحسن والقبح الذاتيين لا وجود لهما الا بعد ادراك العقلاء لهم ما قدر هذا واضح المقدار اللهم الا إذا كنتم من القائلين بجواز التفكيك يعني شو التفكيك التفكيك بين الشيء التفكيك بين هذا بين مركبين نحن نقول قضية مركبة قضية مركبة وهي هذه القضية المركبة هي أن وجود الحسن والقبح الذاتي في الخارج يتوقع على إدراك عقلا لهما ولا واقع لهما دون إدراك عقلا فإذا اقررت بوجودهما هذا إطار منك بإدراك عقلاء لهما فكيف تقول أيها الاخباري هناك حسن عقود ذاتي ثم تقول العقل العقلاء لا يدركون اقرارك إقرارك بوجودهما في الخارج هو عبارة أخرى عن إقرارك بإدراك العقلاء لهم تهمهم ليش؟ أكتلهم لأن الحصى والقبح الذاتي لا يمكن أن يكون في الخارج إلا بعد إدراك العقلاء فإذا قلت في الخارج موجود هذا يعني ان العقل أدرك أدركه, أدركه. ما ادري واضح الملاذ الثلاث بين الأمرين <تصفيق> واضح خلص. قال إلا أن تقول التفكيك بينهما والتفكيك بينهما تفكيك بين الشيء وراثيته والتفكيك بين الإنسان والناطقية والحيوانية لا يجوز لا يمكن يستحيل تقول لا يكون إنسان لكنه ليس حيوان ناطق هذا مستحيل التفكيك بين الحسن والقبح الذاتيين وبين إدراك العقناء لهما كالتفكيك بين الإنسان كما هذا لا يمكن هذا لا يمكن إذا عندنا إنسان عندنا ذاتياته يعني حيوان ناطق إذا عندنا حسن وقبح في الخارج عندنا إدراك العقل والعقل نعم بقى نعم, بقى نعم. بقى هذا ممحل هذا ممحل ممكن لأكبره سنة الحقل هذا ممكن لأن قد يكون عندنا حسن وقبح يعني كمال وملاءه في الخارج لكن العقل يمكن أما في المعنى الثالث مجهوزا فسن قبضاتنا، لينسى التفكير بيننا. ما رتب راح المصلح، يقود المصنف وهذا المقدار كافي. فينا. بعد ما أخذ أقاطيل أثر من الناس. قاله، وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير، التصوير الأول، بأنه يكفي في كون الشيء حسنًا. أن يتعلق به الأمر ماخذ على المدح حتى يكون حسن. أن يتعلق به الأمر وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي. وهذا حسب فرض ثابت. والأمر والنهي موجود. وهذا الأمر والنهي حسب الفرض ثابتان بوجدان. وجدان. نحن نقطع عن الشرع له أوامر ونواهي. ولا حاجة الى فرض صدود فجود من الشارع. حتى نقول هارف على الحساب لا يكفي الامر والنهايه وهذا الكلام المصنف يقول في الحقيقه يرجع الى اصل النزاع في معنى الحسن والقبح فيكون الدليل وجواب الدليل يكونان ماذا صرف دعوى ومصادره على المطلوب لان المستدل يرجع قوله الى انه يجب المدح والدم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح والمجيب عن الأشعري والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان وهذا هو محمد لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح وهذا عين النزاع بين العدلية والأشعر لكن يقول لذلك أنا راح أستغلق عن التصوير الاول والأحسن تصوير الدليل على وجه اخر فينا إنه من المثلث عند الطرفين يعني عدل واشعل وجوب طاعه الاوامر والنواهي الشرعيه ومن المسلم ايضا وجوب المعرفه معرفه الله سبحانه وتعالى وهذا الوجوب عند الاشاعر وجوب شرعي عندنا فرغنا عندهم شرعي حسب دعواهم فنقول لهم من اين يثبت هذا الوجوب وجوب الاطاعه لا بد ان يثبت بامر من الشارع يعني نحتاج الى امر ثاني فننقل الكلام الى هذا الامر فنقول لهم من اين تجب طاعه هذا الامر فان كان هذا الوجوب عقلي فبث المطلوب انتهينا وان كان شرعي ايضا فلا بد له من امر ثالث ورابع وخامس ولا بد له من طاعه فننقل الكلام اليه وهكذا نمضي الى غير النهايه بعبارة خطت ولا, ولا نقص حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على الشارع وهو الموحف بل ثبوت الأكثر من يتوقف على التخليح العقليين ولو كان ثبوتها من طريق شرعي كما بينا لا ثبوتها لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فتسلسل إلى غير نهايه والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعاً يتوقف على ثبوتهما عقلان. البحث الثاني بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال فقد نسب بعض إلى جماعة من الإخباريين على ما يظهر من بعض كلماتهم نسبوا ماذا؟ نسبوا إنكار أن يكون للعقل أن يكون للعقل حق إدراس ذلك الحسن والقبح حسن والقبح واقع كو لكن العقل لا يدرك فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الطاقعيين بادراك العاقل والثابت قطعاً عنهم عن الإخباريين على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الادراكات العقليه في اثبات الأحكام الشرعية وهذه العبارة وقد فسرها وقد فسر فسر هذا القول هذه العبارة بيعت وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم الأول انكار ادراك العقل بالحسن والقبح الواقعيين وهذه هي مسالتنا التي عقدنا هذا الحديث الثاني بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح بعد الاعتراف بثبوت ادراك العقل نحن ننكر نعترف ان العقل يدرك الحسن والقبح لكن انكار ننكر انكار الملادمه بينه بين هذا الادراك العقلي وبين حكم الشرع وهذه هي المسألة الآخر في البحث الثالث الثالث بعد الاعتراف بالمقدمة من الأوليتين بعد الاعتراف بثبوت الحل. بعد الاعتراف بثبوت الملازمة نحن ننكر وجوب طاعة هذه الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحق الشرعي الثابت من طريق العاقل ومرجع ذلك إلى إنكار الجية العاقل وسيأتي البحث عنها الجزء الثالث يعني في مباحث حجاج لا يبقى إلا النقاش التفسير الأول في قولكم ننكر الادراك وعليه فإن أراد التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين يقولا ثابتا في الواقع لكن ننكر أن العقل يدركهما فهو كلام لا معنى له لماذا لأنه قد تقدم أنه الواقعية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه أي معنى؟ بالمعنى الثالث ينبغي لا ينبغي فيه مع الأشاعرة وهو المعنى الثالث لا معنى إلا وهذا حساب إدراك العقلاء إذا تقول أن الحسن والقبح أمران واقعيان معناه من العقلاء قد أدركوهما لأن الحسن والقبح بالمعنى الثالث لا واقع لهما إلا بعد إدراك العقلاء لهم. إلا إدراف العقلاء لذلك وتفابق آراء العقلاء على مزح طاعد الحسن وذم طاعد القبيح على ما أوضحناه فيما سبق وإذا اعترفوا بثبور الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بطريق آخر فهو اعتراف يعني كأن المصنف استهل اعترافهم بما يريد من اعترافهم بوجود الحسن والقبح في الواقع فهو اعتراف بطريق او لا بطريقه اخر لادراك العقل ولا اعمال التفكيك بين ثبوت الحسن والقبح في الواقع وبين ادراك العقل لهما لا يمكن التفكيك الا اذا جاد التفكيك بين الشيء ونفسه بين الشيء ودقياته وهو مستحيل الحسن والقبح بالمعنيين الاوليين يعني الكمال والنقل يعني الملائم والمنافره جاد التفكيك لماذا يمكن العقل ان يكون كمال لكن العقل لا يدركوا هذا ممكن إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنى للأوليين جاز هذا الكذكيك لكن المعنى الأول والثاني مو محل النزاع بيننا وبين الشاعرات محل النزاع في المعنى الثالث ولكن هنا ليس موضع النزاع عندهم وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه من الضرحة الاول فصلى الله على محمد وعلى الطيبين الصالحين <تصفيق>